مغن اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ هذا الدرس بمراجعة سريعة للضابط الثالث الذي استشكله بعض الأخوة أقول نراجع الضابط الثالث الذي استشكله بعض الأخوة وهو يتعلق بمراجعة عما كان على أكثر, على أكثر من حرفين بمعنى أن يكون اللفظ الذي نريد إعرابه على ثلاثة أحرف فما فوق فقد قال ابن هشام إنك تعبر عنه بلفظه كان مثل لذلك بسوفا فإنك تقول سوفا حرف استقبال وتقول ضرب فعل تقول ضرب فعل ماض ثم استطرد في الحديث عن نوع كلمة ضرب في قولنا ضرب فعل ماضن فقال إنها اسم ما دليل اسمية ضرب في قولنا ضرب فعل ماضن الدليل الأول أنه أخبر عنها بقولك فعل ماض ولا يخبر إلا عن الأسماء فإذا هي أسم وأيضا دليل آخر ذكره هو داخل في هذا ممتاز أن الفعل يدل على حدث وزمان كل فعل أو أي فعل لا بد يدل على حدث مقترن بزمن وكلمة ضرب في قودي ضرب فعل ماض لا تدل على ذلك فانتفى منها الفعلية ينتفي منها الفعلية فلا يبقى إلا أن تكون اسما ودليل آخر نعم عدم وجود فاعل لأن كل فعل لا بد له من فاعل وقولنا ضرب فعل ماض لا يتصور أو لا يحتاج السامع إلى البحث عن فاعل لكلمة ضرب فمن ثم عرفنا أنها ليست بفعل لأن كل فعل لا بد له من البحث عن فاعل الله أيضا في شيء آخر تفضل. نعم أنه يمكن أن تدخل عليها حرف الجر فتقول ماذا في ضرب زيد زيد فاعل بضربة فتدخل عليه حرف الجر وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء بقي شيء نعم. نعم أشار إلى قضية الإضافة وإن كان فيها مقال ولهذا لم يفصل فيها المضاف إليه يكون اسما وقد يكون جملة وقد يكون جملة فعلية كقولك جلست حيث جلس زيد فجلس زيد الجملة في محل جر بالإضافة إضافة حيث إليها أورد إشكالا وأن المعترض يقول أنت تقول إنها اسم وتعبر عنها بأنها فعل فتقول ضرب إيش فعل وإذا قلت لك ما نوع ضرب تقول إنها اسم يقول هذا تناقض فبما أجاب ابن هشام قال إن ضرب في قولنا ضرب فعل ماضا قصد لفظها فالإسناد هنا إسناد لفظي, إسناد لفظي إذ الإسناد على نوعين إسناد لفظي وإسناد معنوي الإسناد المعنوي كقولك زيد قائم القائم في الحقيقة ليس لفظ زيد وإنما هو ذات زيد فهنا إسناد معنوي قصد به مسمى زيد فنقول عنه إسناد معنوي النوع الثاني إسناد لفظي أي أن يقصد اللفظ ذاته أو بذاته كقولك زيد ثلاثي يعني من ثلاثة أحرف زيد مبتداء ثلاثي خبر الثلاثي ما هو هل هو لفظ زيد أو مسمى زيد لفظ زيد إذن نقول هذا هذا إسناد لفظي زيد في قول زيد ثلاثي قصد لفظه وأخبر عنه بلفظ فحقيقته أو اسمه بلفظ ومسماه لفظ نظر لذلك بقولنا ضرب فعل ماض وأن ضرب اسم اسم لفظه, لفظه اسم ومسماه المعذرة الاسم منه, الاسم منه لفظ ومسماه لفظ كما قلنا في زيد ثلاثي زيد اسم وهو ملفوظ وحقيقته هنا أيضا ملفوظة لأننا نقصد لفظه أيضا قاسه على قولنا على قولنا حروف المعجم في حروف المعجم إذا قلنا مثلا قاف هذا اسم مسماه حروف المعجم قاف اسم ومسماه قه كما قلنا المسمى هو الصوت الصوت الذي يدل على حقيقة هذا الحرف فالاسم لفظ والمسمى لفظ ونظر لذلك أيضا بسور القرآن تقول البقرة أو آل عمران البقرة اسم للسورة الاسم لفظ وهو البقرة والمسمى هو المثل وهو لفظ المثل من سورة البقرة فقولنا ضاربا فعل ماض الاسم لفظ والمسمى لفظ وهذا هو محل الإشكال عند السائل هذا، هذه جابت ابن شام على هذا الإشكال ثم أورد إشكال عن ابن مالك وهو ما ذهب إليه ابن مالك من مفهوم كلامه أن الإسناد الذي هو علامة على الاسم هو الاسناد المعنوي لا الاسناد اللفظي الذي ذكرناه لماذا؟ لأن الاسناد اللفظي عند بن مالك يجري في الأسماء والأفعال والحروف وطبعا يقول ابن هشام إن هذا وهم منه وهم من بن مالك ليس بصحيح عندما نقول ضرب فعل ماض فضرب اسم وليست فعلا ولم تجري على الفعل اعترض معترض على كلام ابن هشام وقال كيف تخط وتوهم ابن مالك في هذا فأجاب بأن كيف وهم ابن مالك النحويين في قولهم إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه ونقبل من ذلك كيف يخطئ كيف توهم ابن مالك هذا ينبغي عليك أيها المستشكل أن تستشكل ما ذهب إليه ابن مالك من مسألة أن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه نقضها ابن مالك في قوله إن الإسناد اللفظي يجري في الأسماء والأفعال والحروف وقال إن أبا حيان وافق ابن مالك في هذا الوهم ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الرابع وقد قال فيه ولا بد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه كقولك مبتدأ خبر فاعل مضاف إليه وأما قول كثير من المعربين مضاف أو موصول أو اسم اشارة فليس بشيء ب لأن هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصة فاقصعر في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم لا يعلم به موقعها من العرااب. يريد أن يقول هنا إنك إذا أردت أن تعرب اسما. من فلا بد أن تذكر موقعه الاعرابي لا تذكر موقعه الاعرابي فتقول مبتدى خبر فاعل نائب فاعل تقول حال تمييز مستثنى الى اخره لان هذا هو ال يعني الغاية من العراب أن نحدد موقعه فنفهم مدلوله في الجملة كما ذكرنا في تعريف الإعراب يقول وأما قول كثير من المعربين مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشيء لأن هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصا عندما نقول مثلا في جاء الذي أكرمت الذي اسم موصول وأسكت لا يستفيد السامع شيئا ولا تكون قد حددت موقع الكلمة من الإعراب لأن هذا لا يدل على شيء مفيد في الإعراب فلا يكفي أن تقول اسم موصول لا بد أن تحدد موقعها من الإعراب يشبه ذلك أن تقول مثلا إنه مذكر أو مؤنث أو تقول إنه مركب أو نحب ذلك من الأوصاف التي تجري على بعض الأسماء لكنها لا تفيد في الإعراب شيئا لا تفيد في الإعراب شيئا فلذا لا تذكرها عندما تعرب يقول فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب يعني أنك لو اقتصرت عليها وقلت اسم موصول واكتفيت يقول إن هذا خاطئ لأنه لا يفيدنا في تحديد موقعها ولا مدلولها في هذه الجملة حديثه هنا عن إعراب الاسم يجرنا إلى الحديث عن طريقة إعراب الأسماء كيف نعرب الأسماء نقول الأسماء التي تعرب طبعا هي الأسماء المعربة كلها هي الأسماء المعربة كلها معدى مقتصرة أو مستثنية من الأسماء العشرة التي مرت معنا في درس سابق يدخل هنا فيما يعرب بهذه الطريقة بعض الأسماء المبنية بناء عارضا بعض الأسماء تبنى بناء عارضا الأصل فيها أن تكون معربة مثل ماذا فضل. أحسنت اسم لا النافية للجنس اسم لا النافية للجنس إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف مثل قولك لا رجلا رجلا اسم مبني هنا له طريقته تدخل معنا هنا أيضا المنادة أحسنت المنادة العلم المفرد المنادة العلم المفرد مثل يا محمد يا زيد وكذلك النكر المقصودة يا رجل انتبه نكر مقصودة كذلك من الأسماء المبنية بناء عارضا وتدخل معنا في هذه الطريقة احسنت بعض الظروف التي تبنى بناء عارضا مثل قبل وبعد وغير وكذلك المركبات المنصوبة على الحالية مثل بين بين أيضا مما يبنى بناء عارضا أسماء الإشارة؟ لا لا, لا لا عندنا الأعلام المؤنثة التي على زينة فعالي يذكرونها هنا يقولون إنها تدخل في هذا الباب مثل حذامي وقطامي وكذلك الأعلام المركبة مثل سيبويه مختمة بويه مثل سيبويه فإنه يدخل معنا هنا الطريقة عندما نعرب الأسماء المعربة التي حقها الإعراب أو ما كان أصرها الإعراب ولكن البناء عرض لها أولا أن تذكر موقعها الإعرابي كما ذكر ابن هشام هنا وذلك بتحديد الباب النحوي الذي تنتمي إليه في هذا الموقع تقول فاعل عندما تعرف تقول فاعل أو تقول مفعل به أو تقول حال أو تمييز أو مبتدأ أو خبر إلى آخرة ثم تذكر الحكم النحوي الذي تستحقه في جملتها فتقول مرفوع الأحكم النحوية الرفع والنصب والجر والجزم طبعا الجزم لا يدخل في الأسماء فلا يبقى معنا إلا ثلاثة رفع ونصب وجر فتقول مرفوع أو منصوب أو مجرور هذه هذه هي الخطوة الثانية أن تذكر حكمها الذي تستحقه في جملتها مثال ذلك جاء زيد زيد تقول فاعل مرفوع تمام وتقول مثلا رأيت زيدا زيدا مفعول به منصوب مررت بزيد زيد اسم مجرور وعلى مجرس كما سيأتيك الخطوة الثالثة أن تذكر العامل ويخص في هذه الخطوة ثلاثة مواطن مع حروف الجر هذا هو الموطن الأول فإنك ستذكر العامل ستقول اسم مجرور بكذا بالباء مثلا مررت بزيدن اسم مجرور بالباء المو الموطن الثاني مع النواصب أو بعد النواصب والجوازم تقول مثلا لن يحضر زيد لن يحضر يحضر ما إعرابها فعل والمعذره احنا ناخذ اسما ناخذ اسما اولى ان زيدا, إن زيداً حاضر زيدا ما اعرابها اسم إن منصوب اذا ذكرته ذكرته لا من النص على العامل وكذلك مع الجازم إذا كان داخلا على فعل مضارع كأن تقول مثلا لم يحضر زيد تقول فعل مضارع مجزوم, مجزوم بلم هنا ندخل الفعل المضارع عرضا لمشاركته إياها في هذه الخطوة الموطن الثالث الذي يستحق ذكر العامل معه إذا كان ثم فاصل بين العامل والمعمول إذا كان ثم تفاصل طويل بين العامل والمعمول يعني كان أقول مثلا ما أكرم زيدا من المعلمين إلا محمد ما أكرم زيدا من المعلمين إلا محمد محمد ما إعرابها فاعل لأي شيء لأكرم هنا يحسن ذكر العامل لطول الفصل كما مر معنا في يوم أمس من قول الشاعر وما هداك إلى أرض تعالمها فالكاف نقول إنها اسم أو فاعل لهداك لطول الفصل ما عدا هذه المواطن فإنه لا يحسن ذكر العامل في العرب مثال ذلك إذا قلت جاء زيد زيد ما إعرابها فاعل مرفوع ما أقول إنه فاعل مرفوع بجاء لا أذكر العامل هنا لا يحسن ذكره أما المواطن الثلاثة السابقة فيحسن أن تذكرها اتضحت وقس عليها ما يشبهها الخطوة الرابعة أن تذكر العلامة التي تستحقها الكلمة والعلامات الإعرابية أيها الإخوة تنقسم قسمين علامات أصلية وعلامات فرعية العلامات الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنص والكسرة للجر والسكون للجزم مع الفعل نذكره هنا لأن موضوع مشترك هذه العلامات الأصلية إذا مرت معنا كلمة نذكره ونقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة إذا وكذلك رأيت زيدا تقول زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة ومرت بزيد بزيد اسم مجرور على مجر الكسرة بعد ذلك نذكر هذه العلامة هل هي ظاهرة أو مقدرة فأقول في جاء زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ورأيت زيد منصوب عنت نصف الفتح الظاهرة على آخره ومررت بزيد اسم مجرور على مجر الكثرة الظاهرة على آخره وينتهي إعراب هذه اللفظة بهذا المقدار لو كانت الكلمة إعرابها مقدر فإنني لا بد أن أذكر التقدير فأقول مثلا في جاء الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالتقدير ورأيت الفتى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة ومررت بالفتى الفتى اسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسر المقدرة هذا ما يتعلق بالعلامات الأصلية القسم الثاني هو العلامات الفرعية العلامات الأصلية تجري مع الأسماء المعربة وهو الأصل فيها ومع الأفعال المعربة وهو الفعل المضادة العلامات الفرعية محصورة في أبواب سبعة وهي الأسماء الخمسة المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم ذكرنا المثنى الممنوع من الصرف الأفعال الخمسة والفعل المضالع المعتل الآخر هذه يجري فيها إعراب بعلامات فرعية على التفصيل المذكور في كتب النحويين مثلا الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة ترفع بالواوي نيابة عن الضمة وتنصب بال... وعلى ما تصلها الألف نيابة عن فتحة وتجر وعلى ما الياء نيابة عن الفسرة هذه طريقة إعراض الأسماء المعربة وما ما يشاركها مما ذكرناه أريد حقيقة أن أذكر بعض التنبيهات وهذا يمر معنا في كل درس بعض التنبيهات عند الإعراب وهي فوائد في الإعراب وقضايا قد لا يتعرض لها ابن هشام بالتفصيل التنبيه الأول عندما يمر معنا لفظ الجلالة الله في جملة ونحن نقصد إعرابها فكيف نتعامل معها الحقيقة أن لهذا الاسم من التوقير والإجلال ما ليس لغيره فينبغي أن يتأدب عند التعبير عنه في الإعراب فلذا اختص ببعض الأمور أولا أنه لا يقال الله مثلا نقول قال الله تعالى أعرف هنا الله لا تقول الله مثلا مرفوع أو الله منصوب أو ذلك بل تقول لفظ الجلالة لفظ الجلالة انتبهنا اذا تعبر عن الاسم الاعظم الله ب لفظ الجلالة الامر الثاني الذي يختص به هذا الاسم انك لا تقول مجرور وعلامة جره الكسرة هذا لا ينبغي كل هذا من باب التأدب لا ينبغي ان تقول مثلا سمعت إلى قول الله تعالى فتأثرت قول الله تقول إنه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة بل الأولى, الأولى أن تقول وعلامة جره كسر الهائي وعلامة جره كسر الهائي هذا هو الأولى تأدب الأمر الثالث أنك, أنك إذا مر معك لفظ الجلالة منصوبا فإنك لا تقول مفعول به بل الأولى أن تقول منصوب على التعظيم منصوب على التعظيم رأيت الله أكبر شيء فلا تقول إنه مفعول به بل تقول منصوب على التعظيم منص على هذا جمع من العلماء من ذلك ما ذكره الآثار في منظومته وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم وأورد ذلك الدكتور سعود الخنين في الكتاب الذي ذكرت لكم فيما يتعلق بالإعراب الأمر الرابع أن صيغة الأمر إذا كانت مسندة إلى الله سبحانه وثعالى فلا يقال فعل أمر اغفر لنا ارحمنا ما تقول اغفر فعل أمر بل يقال من باب الأولى فعل دعاء فعل دعاء وكذلك في النهي ربنا لا تزق قلوبنا لا معها ما نوعها في الأصل لا إننا هي لا إننا لكن هنا في هذا الموضع نقول لا الدعائية تأدبا نكتفي بهذه الأمور التي يختص بها لفظ الجلالة عندما نريد إعرابه نعم ننتقل نشير إن شاء الله إلى بعض التنبيهات المتعلقة بالإعراب بين فينة وأخرى وكل ما وجدنا إشارة من ابن هشام ذكرت ذلك لكم قال في الضابط الخامس قال وإن كان المبحث فيه مفعولا عين نوعه فقيل مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلق لم يرد إلا المفعول به لما كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خفف اسمه وإنما كان, وإنما كان حق ذلك أن يصدق إلا على المفعول المطلق ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيدا بقيد الإطلاق وإن عين المفعول فيه فقيل ظرف زمان أو مكان فحسن ولابد من بيان متعلقه كما في الجار والمجهور الذي له متعلق وإن كان المفعول به متعددا عينت كل واحد فقلت مفعول أول أو ثان أو ثالث هذا الضابط خاص بالمفاعيل يقول إذا كنت تريد إعراب أحد هذه المفاعيل بد أن تحدد نوعه فتقول مفعول به مفعول مطلق مفعول لاجله مفعول معه مفعول فيه هذه أنواع المفاعيل فتحدد, فتحدد نوعه يقول وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلق لم يرد إلا المفعول به يعني أنه في إعرابه إذا قالوا مفعول وسكتوا ينصرف الذهن إلى المفعول به دون بقية المفاعيل يعني لا ينصرف الذهن إلى المفعول لأجله أو المفعول فيه أو المفعول معه وإنما ينصرف إلى المفعول به ومع مع أن الأصل عند الإطلاق أن ينصرف الذهن إلى المفعول المطلق لأنه على اسمه مطلق غير مقيد غير مقيد بشيء غير مقيد بالجار والمجرور ولا مقيد بالضرف فالمفعول به مقيد بالجار والمجرور والمفعول لأجله مقيد بالجار والمجرور والمفعول فيه مقيد بالجار والمجرور والمفعول معه مقيد بالظرف أما المفعول المطلق فهو غير مقيد فكان الأولى أن أن أنه إذا أطلق وقيل مفعول أن ينصرف, ينصرف إلى المفعول المطلق لكن � استعمال المفعول به في الكلام وكثرت دوره في الكلام جعلهم يقصرون المفعول المجرد من الظرف ومن الجار والمجرور ينصرف إلى المفعول به دون المفعول المطلق ولهذا إذا أرادوا المفعول المطلق ذكروه pc بوصفه المفعول المطلق قال بعد ذلك وَإِنْ عُيِّنَ الْمَفْعُولُ فِيهِ يعني هذا خاص بالمفعول فيه الذي هو الظرف وَإِنْ عُيِّنَ الْمَفْعُولُ فِيهِ فَقِيلْ ضرف زمان أو مكان فحسن يعني إذا مرت معك كلمة وهي مفعول فيه كما مر معنا يوم أمس الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوما بين هنا تقول ظرف أو مفعل فيه ويجوز أن تحدد وتقول ظرف مثلا مكان أو تقول أو تقول مثلاً في بينهم يوم القيامة يوم تقول مفعول فيه ويجوز وهو الأولى والأحسن أن تقول ظرف زمان منصوب هذا الذي يريده في قوله وإن عين المفعول فيه فقيل ظرف زمان أو مكان فحسن ولا بد من بيان متعلقه كما في الجار والمجور الذي له متعلق يعني إذا مر معك ظرف فينبغي أن تذكر متعلقة ما المتعلق؟ أيها الإخوة المتعلق موضوعه فيه شيء من التفصيل لكنني سأشير إليه وإن يسأل الله أن نعود في بقية الضوابط إليه فسأتحدث عنه بالتفصيل لأهميته لأنه متعلق بفهم المعنى عندما نقول إن هذا الظرف متعلق بكذا ماذا نريد بالمتعلق التعلق أيها الإخوة هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث الذي في جملتها الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث الذي في جملتها إذ ليس في هناك جملة إلا وفيها ما يدل على الحدث فأنت عندما تقول جلست في المسجد في المسجد هنا متعلق بجلسته وعندما تقول جلست في المسجد عند السارية في المسجد متعلق بجلست وعند السارية أيضا متعلق بجلست كلها متعلقة بجلست كما سبق عندما تقول عند السارية جلست ونريد أن أضرب أمثلة متنوعة بتغيير ترتيبها حتى تعرف مسألة التعلق ولو يعني بصورة مختصرة عند السارية جلست عند هنا ظرف ظرف مكاني متعلق بجلست. مع أنه تقدم عليه كما مر معنا في الجار المجرور بما كانوا فيه يختلفون فيه يختلفون فيه متعلقة بماذا؟ يختلفون مع أنها متأخرة عنها نقول إنه يتعلق بالحدث الذي في الجملة قد يكون الحدث مفهوم من الفعل كما ذكرت جلست في المسجد عند السارية قد يكون مفهوم من اسم الفاعل أنا جالس في المسجد في المسجد هنا جار ومجرر متعلق بماذا جالس, جالس هل هي فعل لا هي اسم لكن فيها معنى الفعل يعني فيها معنى الحدث هذا الذي نريد يتعلق الجار ومجرر والظرف بالحدث قد يتعلق بالمصدر وباسم المفعول كما قال ابن دوريد واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء فقال واشتعل المبيض في مسوده قالوا إن في مسوده جار مجرور متعلق باشتعله وهو فعل ثم قال مثل اشتعال النار في جزر الغضاء في جزل هنا جار مجرور متعلق بماذا؟ في اشتعال اشتعال ما نوعها؟ مصدر والمصدر فيه معنى الحدث فيه معنى الحدث وأقص على هذا يعني أشياء كثيرة قد يكون المتعلق محذوف ومفهوم هذا يكون الحذف الواجب يكون في أربعة مواضع كما تعرفون مع الخبر ومع الحال ومع الاسم الموصول أو مع الصلة ومع الصفة هذه المواضع الأربعة كقوله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد مبتدأ ولله جار مجرور الجار مجرور لا بد أنه متعلق كما في هنا الظرف أين متعلقه محذوف محذوف تقديره كائن أو مستقر المهم أن الجار المجرور والظرف لا بد له من متعلق والمتعلق هذا هو ما, هو ما هو المتعلق لا ما معناه الارتباط الارتباط المعنوي بالحدث يعني هو الذي يربط بالجار والمجرور بالحدث الذي في الجملة في الجمله فيجعل الجملة متماسكه لكنه ارتباط معنوي وليس لفظيا طيب عندما قال ولا بد من بيان متعلقه يعني كل ما مر معك من ظرف وجر مجرور لا بد ان تبين المتعلق كما في الجار والمجرور يعني الجر بد من بيان المتعلق الذي له متعلق هنا صفة تقييدية قيد بها الجار المجرور لأن الجار المجرور قد يحتاج إلى متعلق وقد لا يحتاج إلى متعلق متى لا يحتاج إلى متعلق اذا كان حرف الجار زائدا اذا كان حرف الجار زائدا لا يحتاج إلى متعلق مثل هل من خالق غير الله هنا من حرف جار لكنه زائد و خالق مجرور بمن لكنه مبتدأ هو مبتدأ سيأتي إن شاء الله قضية عربة فالجار مجرور هنا لا متعلق له ثم قال وإن كان المفعول به متعددا عينت كل واحد فقلت مفعول أول أو ثاني أو ثالث إذا كان متعددا يعني أن عندنا بعض الأفعال تتعدد إلى مفعولين وقد تتعدد إلى ثلاثة وهذا قليل المفعولين قد يكون أصلهما المبتدى والخبر وقد يكون ليس أصلهما المبتدى والخبر مثال ذلك ظننت زيدا ناجحا ما يعرب زيدا مفعول أول لظننت وناجحا مفعول ثاني كسوت الطفلة ثوبا الطفلة مفعول أول وثوبا مفعول ثاني الفرق بين كسوت وبين ظننت أن ظننت أن أنها تدخل على المبتدى والخبر من نواسق المبتدى والخبر أي تنصب مفعولين أصلهم المبتدى والخبر أما كسوت فتنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدى والخبر قد يكون تكون المفاعل ثلاثة في نحو باب أعلم وأرى أعلمت زيدا محمدا ناجحا أعلمت زيدا محمدا ناجحا زيدا ما إعرابها؟ مفعول أول محمدا وناجحا فالث هذا على المشهور في إعرابها فالمقصود عنده أنك تعين المفاعيل إذا تعددت تعين المفاعيل اذا تعددت نعم الفصائل نعم نعم عندنا ايها الاخوه أن الكلمة المعربة هذا تنبيه أيضا الكلمة المعربة قد يحذف محل الإعراب منها فيكون الموضع مشكل مثلا هذا قاض. وهذا داع يدعو إلى الله وهذا أو جاء ساع يسعى في الخير فكيف أعرب ساع جاء ساع فضل ممتاز. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على, على الياء المحذوفة لأن أصرها قاضي فحدث فيها إعلال فحذف الحرف الأخير الذي هو محل الإعراض هذا حقيقة يجرنا إلى أن الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون محليا الإعراب الظاهر هو الذي يظهر في اللفظ وينطق به ومحله الحرف الأخير أو ما كان آخر الكلمة أو شبه آخر الكلمة مثل مثال ذلك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد هذا إعراب ظاهر فتقول فعلا مرفوع لما ترفع الضم الظاهرة على آخرة النوع الثاني هو الإعراب المقدر الإعراب المقدر هو الذي يمنع الحرف الأخير من ظهور العلامة أن يمنع الحرف الاخير من ظهور العلامة مثال ذلك جاء الفتى وجاء القاضي وهذا كتابي هذه أمثلة على الأسماء التي يكون وإعرابها مقدرا فجاء الفتى كيف تعيبها فاعل مرفوع على مترفعه ضمه المقدرة وجاء القاضي فاعل على رفعه الضمة المقدرة وكذلك هذا كتابي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة سنتبين أسباب التقدير النوع الثالث هو الإعراب إيش؟ المحلي متى يكون الإعراب محليا؟ يكون الإعراب محليا إذا كانت الكلمة مبنية إذا كانت الكلمة مبنية مثل هذا طالب هذا ما إعرابها اسم شارة أو اسم شارة مبني في محل الذي يهمنا في محل رفع إعرابها إذن محلي تقول جاء الذي أكرمته الذي ما إعرابها اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل إذن هذه النوع الأول هو المبنيات هي التي تكون في محل النوع الثاني الجمل إذا مرت معي في جملة فتقول في محل كذا أو ليس لها محل لأن الجمل تنقسم قسمين طيب ننتقل إلى بعض التطبيقات تخص الموضوع هذا كله وهو الإعراب ناخذ على حسب الجهات الثلاث الجهة الأولى على اليمين لكم آية ويقول قول سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين أعرفوها الإخوة الذين أماني لكم آية يريد الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الجهة الأخوة هنا جملة قصيرة نبدأ بكم حي على الصلاة لا بيودي يكون نوع من التدريب والمشاركه اه نبدأ من اصحاب اليمين هنبدا ان ابراهيم ان ابراهيم ارفع صوتك نعم حرف توكيد ونصب مبني على الفتح أنا أعيد حتى يصل الصوت للإخوة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ممتاز إبراهيم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كان ممتاز فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كان أمة أين اسم ممتاز نعم اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على إبراهيم أمة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة في محل رفع خبر إن قانتا ها نعم حال هنا من, من, من الضمير من الضمير قانتا حال منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره لله اللام لا, لا إخوة اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ولفظ الجلالة نعم اسم مجرور وعلامة جره كسر الهاء والجار والمجرور متعلق بقانتة نفسنة نعم لأنه اسم فاعل فيه معنى الحدث حنيفة حال أخرى حنيفة أي مائلا إلى الحق منصوب عن نصب الفتحة الضائرة على آخره ولم الواو أنتم أمامي أو حرف عطف حرف عطف مبني على الفتح الظاهر لا محلة له من الإعراب لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب يكو هذا مكان الاختبار مجزوم بلم ممتاز نذكر هنا الجازم وعلامة جزمه السكون طيب صح السكون لكن أين السكون ها لا لا أحسنت نعم أحسنتما مجزوم وعلامة جزمه السكون. جزمه السكون على النون المحذوفة على النون المحذوفة تخبيفا انتبهتم لهذا كما قلت بموطن السؤال لأنه سبق لنا مثال قبل قليل يشابهه وهو أن حرف الإعراب قد يحدث حرف الإعراب قد يحلف ننتبه هذا مثال عليه من يتكن هنا فعل مضارع قلنا فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون على النون المحذوفه تخفيفا واسمه ضمير مستتر تقديره هو من حرف جر مبني مبني على السكون لا من الاعراب المشركين اسم مجرور بمن وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من لأنه جامع مذكر سالم والجار المجرور متعلق بخبر يكن محذوف ولم يكن هو كائنا من المشركين طيب يريد الله نتوقف لا ندخل في أعراب الجمل يريد الله أن يخفف عنكم ممتاز. لأنه طبعا مرفوع لتجرده من الناصب والجازم لم يدخل عليه ناصب ولا جازم ها؟ نعم أن, أن حرف حرف نصب مصدري ونصب مبني على السكون ذا محل له من العراب يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره أن يخفف والفاعل ضمير مستثر تقديره هو والمصدر المؤول هنا المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل في محلي نص مفعول به وسيأتي إذن من الأشياء التي لها محل من الإعراب الإعراب المحلي هو المصدر المؤول يدخل في الجمل يدخل في الجمل عنكم ممتاز والكاف ضمير كما مر معنا مبني على الضم ممتاز في محل جر بحرف الجر والميم حرف دال على الجمع لا محل له من الإعراب والجر المجرور متعلق بيخفف وخلق وخلق الإخوة الخلف الواو يريد الله أن يخفف عنكم الواو والحال أقرب خلق واو الحل واو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهي واو الحال خلق فعل حال أو سنة لا تقبل خلق فعل ماض مبني للمجهول نعم مبني على مبني على المجهول الفتح مبني على الفتح الإنسان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ضعيفا حال من الإنسان منصوب عن نصبه الفتح الظاهرة على آخره وإن قلنا إن الواو واو الحالية في الجملة في محل نصف حال وإن قلنا إنه واو استناف في الجملة مستانة فلا محل لها من الإعراب حي على الصلاة وحدك أنت تركت إلى المجال ما قلت له شيئا حي انتبهوا حي اسم فعل أمر مبني على الفتح ممتاز لا محل لهم الإعراب لأن هذا من الأسماء التي لا محل لها من الإعراب يعني الأسماء لها محل ستمية منها إسماء الأفعال كقولنا حية ما شاء الله نعم نعم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت على ها ارفع صوتك مبني على السكون لا محل له من الاعراب اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره والجار والمجرور متعلق ب بحيه اتفضل اتفضل. نعم ممم <تصفيق> احسنت قلت ان هذا من المواضع المواضع التي يكون لها محل من الاعراب الأسماء المبنيه والجمل ويدخل معها المصادر المؤوله شيئان وان قلت ثلاثه فلا باس التي يكون اعرابها محليا الأسماء المبنية والجمل والمصادر المؤولة المصادر المؤولة تدخل في الجمل السائل من الغرفة الصوتية هل يصح أن تقول في ذلك أنه اسم جاء في صورة فعل المشكلة أن السؤال غير يعني محدد ماذا يريد أنه اسم جاء في صورة فعل أي كلمة يريد نعم؟ ضرب لا, لا, لا يقال ذلك إن قصد به أذو الله أعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد